استغوى. اعتدلوا استغوه الله أكبر الله دور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 وَلاقَدجَأَتهُم رُسُونَ بِالبَيهِناتِثُم إِ كَثَثَّ إِ كَثوَب مِنهُم بَعدَذَلِكَ فِي الأضِرَ مُصْرِفون إِماَا جَزاءُ الذيينَ يحَارِبوا لَ الله وَرَسُول وَيَسعونَ فِي الأرضِ فَسَادًا أَ يقَتلُ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفع من الأرض ذلك لهم حزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا منِن الذينَ قالوا آمَّ بأأَفْوهِهم وَلَمْ تُؤمِ قُوبُهُم وَمِنَ الذينَهَد سََّعُونَ للِكَذِبِ سََّعونَ لقَوٍ آخرين سََّعُونَ لِقَومٍ آخرينَلَْ يأْتِق سََّعُونَ لِقَومٍ آخرينَلَْ يَأتُكَ مِنْ بعدمَ وَاقعه يَقولُون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 بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشعوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثبنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن فمن فمن تصدق فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون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 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الحمد لله رب العالمين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 وَأَزَلنا إلَكَ الكِتابَ بِالْحَقِّ مُخَدِّق لِمَا بَ لدييهِ مِنَ الْ الكتابِ وَمهَيمِن عَلَ فَحكُمْ بَيْنَهُ بِمَازَلََ الله وَ لا تَتبع أَهُو أَهُمما جَأَكَ منِنَ الحَقّ لِكلُلّ جَعلنا مِنْكُمْ حِزتَهُ ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلواكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مغربكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الله, الله أكبر الله أكبر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 ذالكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ الله الله الله اكبر, الله أكبر.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 قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وَمَا أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانَهُ وَأَضَلُّ عَنِ السَّوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ والله اعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلون لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحباو عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون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 منهم أمة مقتصدة وكثير منها صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه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 قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّكُمْ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ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 الدين آمين قل يا اهل الكتاب لا تهلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا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 ولكن كثيرا منهم فاسقون الله, الله أكبر الله أكبر الله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 لا تجد أَشَددد الناس سِعدَاوَةَ للَّذينَ آمن اليهودَ والَّذِينَ أَشَكُ وَلا تَجد أَقرَبَهُم مودَّتَ للَّذينَ آموا الذيينَ قالَاوا إن نَصَار ذَلِكَ ب بأن منِنْهُ قِّسينَ وَرُحبَانَوا وَأَهُ لا يستتَكبِون.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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَانًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ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 وَحفَظُوا أيمَكم كَذَلِكَ يُبَين الله لَكمْ آياتِهِ عَكُمْ تَشكرون ياأَهَا الذيينَ آمَنُ لا تَقر ياأَهَا الذيينَ آمَنوا إِمَ الْخنْرُ وَالمَسِرُ وَالأَوصَابُ وَأَذلَ مُ لِجسُ مِن عملِ الشَّيطان فَجتَنبُوه عََّكُم تُفْحون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 فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاه المبين الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 جَنَّاتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يحب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 وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله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 قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا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 يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر الله أكبر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 كبسونَهُماَا من بعد الصَّلااتِ فَيُقْسِمَالِبِلهِ نتَبتم لا ننششتريِي بههِ ثمََنقلَ لا نَشري بهِهِ ثمَمَنُوا وَلو كانَذا قُررب وَلا نَكتُم شادَةَ الله وَلا نَكتُم شهادَةَ الله إا إَّمِنَ الْآذِمين فإِنغَفِرَعَ أنهُ السحَطَّائثْ مَنْ فَا خَرًا يَقوممَان مَقامهَُا منِن الذيين ناسحى عليهم الأولان.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 وما يجمعاء الله رسُلَغ يقول ما لا أجبة قال لا الملنا إنك تعلم غبة إذ قال الله ياايسببن ميا بك ناحمة عليك وعلى والدتك إذ أي تكبروح القدسةإذ أي تكبروح القدس كلم الناس في المهدي ووكلاء وإذا علم تكل الكتاب والهكمة والتوات والإنجل إ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 وَإِذْ أَوْحَيْتُمْ مِنَ الْحَوَالِيِّينَ عَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِيِّ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَالِيُّونَ يَا إِيسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِذَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُ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 قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اؤذبه فاني اؤذبه عذابا لا اؤذبه احدا من العالمين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يأللون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 وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بدر أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة وخاق لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بديء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يأرفونه كما يأرفون أبناءهم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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم الذين, كن؟ الذين كنتم تزهمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل أنهم ما كانوا يفتغون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 ولو ترى إذبه على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العباب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا قالوا يا حسرتنا ألا ما فرضنا فيها وهم يحملون أوزارهم على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 فَلاَ تَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِرَادَةُهُمْ فإِلَّا اسْتطَاعْتَ أَن تَبْتَغِيَ لَنفًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَ أَوْمَ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلقون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم فما فرطنا بالكتاب منه ما فرطنا في كتاب من شيء ثم الى ربهم يرجعون الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطناه الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشغون والذين كذبوا بآياتنا صموا وبقموا بالظلمات من يشأ الله يضله ومن يشأ جله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن تاكم أباب الله أو تدكم الساءة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشبكون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لأنهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسروا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء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 انظر كيف نصرب الآيات ثمهم يصرفون قل أرأيتكم إن أتاكم أذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نغسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم ينزلون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم الأذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائر الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع من الله يوحى إليه قل هل يستوي اللعما والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شبيع لعلهم يتقون الله أكبر الله أكبر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 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والأشي يريدون وجهه ما عليك بالحسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم, فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بِعَالِمٍ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُم ألاَ نَسْفِحَ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَن أَمِلَ مِنكُم سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع قد ظللت إذا وما أنا من المحتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستأجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستأجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين <تصفيق> قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد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 الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما أكبر, أكبر, اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر خار أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من هو ليت ولا يئز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا من جاء منك إلا إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الأفو في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسلك العافية في ديننا ودنيانا وفي أهلنا وفي أنفسنا وفي أموالنا وفي أمتنا اللهم آمن روعاتنا واستر أوراتنا اللهم احفظنا واحفظ المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا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 اللهم من كان منا ادعو، اللهم من, من كان منا في حاجه، اللهم فيسر قضاءها يا ذا الجلال والاكرام، اللهم منك من كان منا ايما فيستر زواجه يا ذا الجلال والاكرام، اللهم أنزل علينا وعلى الحاضرين وعلى المسلمين في هذه الساعه المباركة برضوانك، اللهم أنزل علينا رحمتك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 اللهم كن لهم ولياً ونصيراً اللهم كن لهم حافظاً ومعيناً اللهم أخذ الأعداءهم وأداء المسلمين اللهم احفظ ماء المسلمين في العراق اللهم احفظ ماء المسلمين في سوريا اللهم احفظ دماء المسلمين في ليبيا اللهم احفظ المسلمين في مصر وتونس واليمن اللهم اطلئ عنهم الفتن اللهم اطفئ عنهم الفتن اللهم اطلئ عنهم الفتن اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتقوى اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتقوى يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم انزل عليهم الامن والأمان, أنزل عليهم الأمن والأمان. اللهم انزل عليهم الامن والامان اللهم احفظ هذه البلاد بلاد التوحيد اللهم احفظها على التوحيد اللهم احفظها على الطاعه والتقوى اللهم من ارادها واراد بلاد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره اللهم رد كيده في نحره اللهم رد في نحره اللهم, اللهم انا نعوذ بك من شرورهم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 اللهم فانصرنا اللهم فانصرنا وانصر المسلمين اللهم ارفع عنا الكربات اللهم نفس عنا الهموم اللهم درعنا الشرور اللهم درعنا الشرور اللهم لا حول لنا ولا قوه إلا بك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 انك انت التواب الرحيم اللهم صل مك sole نبينا محمد الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.